ما حكم الدين في زواج امرأة بعد سفر زوجها وانقطعت صلته بها عشر سنوات ثم عاد فوجدها تزوجت منذ سنتين إذا غاب الزوج لا يجوز للزوجة أن تتزوج إلا بعد رفع أمرها إلى القضاء يتخذ الإجراءات اللازمة لاستدعائه أو للحكم الفقده. أما ان تتزوج هي بغير ذلك فإن زواجها باطل وتبقى على ذمه زوجها الأول تعود إليه عند عودته حتى لو تزوجت بغيره لأن الزواج باطل وإذا حكم القاضي بفقد الزوج بعد الإجراءات المعروفة ثم تزوجت وعاد زوجها فالقضاء يعيدها إلى زوجها الأول إن لم يكن الزوج الثاني قد دخل بها فإن عاد بعد الدخول بها يخير بين أخذها وأخذ صداقها وتبقى للزوج الثاني والمهم أن زواجها قبل رفع الأمر بالقاضي باطل ولو عاد زوجها كان له الحق فيها دون الثاني والله أعلم